أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصاركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصرك الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا ایل تقول So cool. دیگر کمینا الامر شاید کون todos و جان No. ka na no. Believe in me موسیقی It